إلى أمة الجريح أهدي هذه الأبيات مع التحية أسود الحرب في الأفضان ثارات على الباغي أذاقته الندامة يقود لواء لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يهاب لقاءه الشجعان ذررا كطفل خائف يخشى طراما سود في الأفغان, الأفغان ثارا على الباقي أداقتهم نداما يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يسود الحرف في الأفغان ثارا على الباغي أذاقتهم نداما يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكراما يا بلقاه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطاما كلاب الروم ليس لهم نباح فقد دقت رقابهم وسهاما يهاب لقاه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطامة كلاب الروم ليس له نباح فقد دقت رقابهم سهامة فويل ثم ويل ثم ويل, ويل فأمرها الأحيانة وسامة فغفر في الوما ليث أصور شجاع ما حنى للكفر هامة شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخموع لنا علامة قراب المجد لم نركبه يوما وطيف الموت لم نعشق حبابا ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الثل قد أرخى ظلاما ونخر في الوما ليث أصور شجاع ما حنى للكفر هامة ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخنوع لنا علامة قراب المجد لم نرتف يوما وطيف المرتل نعشق حمامة ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الثل قد أرخى ظلاما أضعنا مجد عمر والمثنى وهمة حمزة وأبي أمامة ونجدة خالد وسهام سعد ولم نسمع لفاروق الشهام أضعنا مجد عمر والمثنى وهمة حمزة وأبي أمام ونجدة خالد وسهام سعد ولم نسمع لفاروق الشهام نقشنا في جبين الدهر أنا مهازيل وأجبل من نعام فهذه وصمة الإذلال تبقى إلى ألا أن تنجلي علي العمامات فتشرق شمسنا من بعد يأس ويعزف صبحنا لحن الكرامة فآهن ثم آهن ثم آهن متى يا قوم لا تشد الحمامة فتشرق شمسنا من بعد يأس ويعزف صبحنا لحن الكرامة آهيم ثم آهيم ثم ان متى يقوم لا تجد الحمامة بنصر الله للإسلام يوما على العالم الععيد احس الحمامة تحمل أمريكا من تحمل أمريكا فيقول الله